Book two Dvadeset i četiri Arbaun u ajšrun Sastanak Almawaid Al Jesi li propustio, propustila autobus? هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص czekao czekala sam لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه نيمش موبيتل قد يوجد معك هاتف جوال لا يوجد معك هاتف جوال؟ سلدة بوت بود تش كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمة سل بوت أظمي تاكسي خذ سيارة أجرة في المرة القادمة خذ سياره اجره في المرة القادمة سليدي بوت خذ معك مظله مطر في المرة القادمة خذ معك مظله مطر في المره القادمه سوترا امام سلوبودنو غدا عندي عطله Rada na Andija li se sutra sastati? Hesa taki? Hesa nel taki Radan? Žao sutra ne mogu. Jusifuni Radan le <la> junesibuni. <yuna> Radan <gum> <la> <-sibuni> imaš li za ovaj vikend već nešto planirano? Hvala kad kratta li še'in fi otlat nihajati hvala osbuđa? Hvala kad kratta li še'in fi Ili imaš već dogovoren sastanak? AČ kad srta mutawađan? AČ قد صرت متواعدا. предлажем да نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع. هل نقوم بنزهه؟ هل نقوم بنزهه؟ Hoćemo li se odvesti do plaže? Hel nusafiru ila lšati? Hoćemo li ići u planine? Hel nusafiru ila lžibal? Doći ću po u biru. سااخذك من المكتب سااخذك من المكتب دوتشيتو بو تيبي من المنزل سااخذك من المنزل دوتشيتو بو تيبي من محطه الباصات الحافلات أ من محطة الباس.